الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَضَّبُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا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 ام فيها خالدون يمحق الله الربا ويبغي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم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 اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فكنتم مؤمنين فإذ لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله